قَالَ لَهُمْ مُوسَى اسْقُوا مَا أَنْتُمْ مُرْقُونَ فَالْقَى فِحْبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالَ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا وإلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن يسر بعباد إن 121. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 122. إن هؤلاء لشرذمة قليلون 123. وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك فأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين